أَنْ جَينَاهُأَصحابَ السَّفينَكِ وَجَعَنَاهَا أَنْ جَنَهُ وَأَصَ السَّفَةِ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكُمْ أفلا تعلمون إن ما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا إن ما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم عند الله الرزق قو اعبوده واشكر له فلكه عند القاهر فاعبوده واشكر له اليه ترجعون اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ أَلَمْ يَرَ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوَلَمْ يَرَ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ اُلْسِرُوا فِي أَرْضِكُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ثُمَّ اللَّهُ ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَإِلَيْهِ تُقْبَرُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لكم من من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي والذين تحروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يئسوا من رحمتي وأولئك All right.